En dat is In de الجنه نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن en In عد علينا بالتجلي نرتجي منك اليمين علينا منك إن في الجنه نارا من لبن من علي وحسن ان في الجنه نارا من لبن لعلي وحسين وحسن وصلاتي وسلامي للنبي المأتمن رجيان حسن الختامي بالحساين والحسن رجيان حسن الختامي بالحساين والحسن إن في الجنة نارا من لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نارا من لعلي وحسين وحسن يا رسولا قد حبانا حبه فضلا ومن جد علينا بالتجلي نرتجي منك كلمةٍ جد علينا بالتجال نرتدي من كلمةٍ <تصفيق> إن في الجنة نهران من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهران من لبن Li Aliin wa Husainin -e wa Hasan Li Aliin wa Husainin -e wa جئت شوقاً، وغراماً، في هوا قلبي حسن راجيان حسن ختامي بالحسين والحسن راجيان حسن ختامي بالحسين والحسن إن في الجنة ناراً من حد من علي وحسين وحسن, وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة ناراً من لباً بعلي وحسين وحسن بعلي وحسين وحسن